وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ من متحيد، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ شهد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء. فبصرك اليوم, فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفا القيا في جهنم كل كفار عنيد منع علم الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله القيا في العذاب فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيتم قال قرينه ربنا ما أقضيته ولكن, ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم, وقد قدمت إليكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعالمين ما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل وتقولها هل من خشي الرحمن من خشي الرحمن من الرحمن بالغيب وجا